السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سنوات المدينة العالمين فصل الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى ناس بشيرا ونذيرا وعلى آه محمد وصحبه وسلم كثيرا شكرا كنت بعد هذا مجرس الجديد العيوة الإخوة في مجال في الخروة العسقة نسأل الله عز وجل هو بمجرس الأهل وأهله أن يبسيكنا للجسد حتى نلقاه تكلمنا عن المسائل الظاهره والخفيه وتقسيم اهل العلم للمسائل انها ظاهره وخفيه وقلنا ان هذا الكلام انما يثبت على قدر البيان الذي جعله الله عز وجل في كتابه فكان هناك من الاشياء اللي كان بيان فيها واضح جدا للعلم وكان هناك بيان لبعض الناس الذي يفهمه ويعرفه ويطلع عليه العلماء وهناك بيان يخفى على طائفة من الناس يعني تعرف طائفة من الناس كثيرة أو يدخل فيه الخطا في المساكل إلى غيرها تقصير هذه المسائل هو الذي لنا أن الأحكام كمان اللي تعلقت فيها هي أحكام, أحكام, أحكام, أحكام, أحكام مختلفة أيضا لذلك لما نتكلم عن ما هو حكم المشي اللي خلنا عن عن المثال الزهرة الخفية أنا بذكره توضيح نتكلم المثال الزهرة الخفية ليه؟ قلنا إن من فعل هذا الحكم بغير من قال بغير فوق وإنهما ححرم ما حرم الله فوق فرد أمور كثيرة اللي خلناها بدها في حكم هذا الحكم بغير منزول الله أو نوع هذا. إذا ما خلنا نصوت على ذلك الغير لا؟ قلنا إن الطاعوت ولدنا حين التفريع. التحريم والتحليل والتشرد للخلق، وعباد الغير الله عزوجل. فلقدنا أقول لك أن العلم على التعريفات هذه الأشياء واللي مضى ذكروا، وبعدين نقول أحكامهم بقى. فقلنا إحنا الوقت لما نقول أن من حكم رجع حكم من حكم الله رجع آية رجع كذا. نقولنا هذا كفر هذا ما فبعض يقول هذا كفر موت. ليس له يعني علاقة بالأعيان. فقلنا يبقى عشان نرجع للمسألة دي إن هناك كفر للأعيان نحسهم يسينو تضعين دل قولتك بار. وهناك كفر مطلق فعلا لا لا يرضى منه او لا يقبله احد اطرافه كما هو تعريف للكفر المطلق ده موجود فعلا ايوه ده موجود برضه بس عشان نقدر نفهم المساله دي قلنا لازم نقسم المسائل الى ظاهر وخفي ونركوا الاقوال الان في هذه المسائل الظاهر والخفي هتختلف الاحكام بقى وقتها وصلنا بقى لتعريف المسائل الظاهره والخفيه انا ضرب الى نقل امثله من مقالات اهل العلم كان المسائل فعلا بتقسم ظاهرة وخفية وقلت لك ان انا متعمد ان, إن لا انقل اشياء من ذات الذات الطعويه على علشان بيقولوا ان ده اللي ده اول واحد عمل التقسيمه دي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قلنا هذا كذب وخطر وانما الحقيقة هو ايه هذا كلام من كل الدين ان الدين ليس هو على درجة واحدة وإنما يكون فيه ظاهر وفيه أيضا خفي وهذا رحمة عظيمة من الله عز وجل. طيب قلنا بقى الشق الثاني وقلنا تقسيم العلم من حسن العلم وقلنا لابد أن نعلم أن نستفضتم نجب أن نستفضتم هذه المسائل عاستطيع أن نستفضنا كويس ليه عتم دعوة هؤلاء بالإنكار ودعوة أولئك بالإنكار أيضا الحقيقة أنت في النص. لا طيب بعد ما علفنا أجلة النقل آل الآن للقلم إن المسائل بتقصف النظار وخفي قلنا طيب ما هو بقى. حكم من دا مسألة ظاهرة وحكم من دا مسألة خفية قولنا لا بد فيه من اتقامة اللي هي حتبقى خاصة بالعذاب لما تبقى خاصة بالعذاب حنتكلم نقول بقى ان فلان دا استخدقى العذاب دا ولا لا وجاء استخدقى فلما تطرقنا لكلمه اتقامة الحب قبل ما نبدأ فيها تطرقنا لفرع اخر عليها وهو هو وليد من قيم الحب وليد من يسجل انفسنا بأسماء الناس هذا مؤمن وهذا كافر وهذا فاتق وهذا مسلم وهذا منافق وهذا تاجب وهذا لي مثل أنا هو الكلام ده لا من اكبر اصول الاسلام من اكبر اصول الاسلام لان في اسم مناديب اسماء يحمل حكم انت ملزم ان تقوم به في بعض المواضع ملزم واجب عليك في بعض المواضع ان تقوم بهذا الحكم طيب ابتدائيه انا بقوله دي مسألة يا إخوة مساله اسمها الاسماء والاحكام ما هي قضية الأسماء في الاسلام ما هي القضية القضية؟ وقضها؟ وإن اللي حصل لنا؟ لما ما نفهم كويس قضية الاسماء والأحكام وتطرقنا بقينا ناخد أي اسم من الغرب والكافر أو من الملاحدة وناخد الاسم ده ونبدأ نفوعه احيانا انه يبقى مسلم وهو مش مسلم ولا حاجة ونرتب عليه أحكام إسلامية ونظرش أحكام إسلامية ده ولا حاجة الحاجة, الحاجة. شوف ما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في السابق تصم يقول رحمه الله لا نسمي في السريعة جسما إلا بأن يأمرنا الله تعالى بأن نسميه أو يبيح لنا بالنص أو يبيح لنا في النص بأن نسميه لأننا لا نزل مراد الله عز وجل منا إلا بوحي وارد من عنده علينا ومع هذا فإن الله تعالى يقول منكرا لمن سما سليعة شيئا بغير إثم عذ وذل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سفاه وقال وعلم آدم الأسماء كلها خلي بالك من دار الآيات دي سبحانه سبحانه حزم رحمه الله سبحانه الاسماء سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه في سبحانه في طيب الحاجة المتعلقة وبعدين بيقول يقول قال ف فنحن لا نسمي مؤمنا إلا من سماه الله مؤمنا ولا نسكت الإيمان بعد وجوبه إلا بمن أسقطه الله عنه هذا لا نسمي مؤمنا طبعا أنت أن أفضل واحد وقع في الكفر بطل مسلم وعادت ناظر وعادت ناظر وضع جاهم الله عز وجل يقول لك ابو المعالي الجوين رحمه الله واما الحرامين يقول لك وإجخال المسلم وإخراج المسلم من الإسلام بعد أن ثبت له خطير وعظيم وإجخال الكافر في الإسلام ولم ولم له ذلك عظيم ما عند واحد كافر جولده مسلم لما سميش الاسلام بها لي اسمه وحتفاجأ تلاقي ان بعض اهل الناس يقول انه ده مرقت ولا عزب الله من الاخر الاسلام يعني ممكن يكثر صاحبه انه يقول على واحد كافر يقول انه مسلم ليه لانه يسمى الكفر اتساب طيب ويقول ايضا سايخ الاساس بن سانية رحمه الله اول مسألة انها فيها الامة من الاسول الكبار هي مسألة الوعيد الوعيد العذاب له. وقال أيضا اعلم أن مسائل التكفير والتكفيق هي من مسائل الاسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعيد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداه والقتل والإصمة وغير ذلك في دار الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين وهذا من الأحجام الكذبية في كل وقت ومكان البعض بيقول لك إنتا حتستفيد إيه لما تقول ده كاثر وده مسلم تفكر إيه بطبق تتعلم عن حكم المغالي ومغالي ومغالي تتكثر ده, ده وإن لسه بقى زي ما هو كده هادي مسلم وتفكر له بإسلام وحالية جدا ليه حتستفيد إيه والبعض يقول له والله ده حاجة جب جدا كلامه كلام عليه لا لا حتستفيد إيه أو شوف مثلاً يقول لك إيه؟ تعرف التراث؟ تعدله أحكام تتعلق بالموالاة والمعاداة والخطأ والاسم وغير ذلك في ذر الدنيا. جاء المسألة بمسألة المسألة احكام المتعلقة. فانت عرفت إنه كيف ت احكام أحكام؟ ولاه ولا يقول أيضاً رحمه الله فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم واحدة، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. إذا كانت احكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والمزاح. وقال ايضا وكلام الناس في هذا الاسم ومتمه كثير لأنه قطب الدين الذي يزور عليه وليس بالقول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والتواب والعقاب أعظم اسم الإيمان والكفر لذا سمي هذا الأصل مسائل الاسماء والاحكام شبكما ما هذا الأصل هذا فعجل أظم لتائل وال والأحلاء كمان بيقول الإمام ابن رازب رحمه الله قال له هل مستفقنا أننا سوف نتحمل كلاما لن نعدل هل أقول له هل حاولك أنه ما لك تحتيتها ليه لأهل الآن قال الإمام ابن رازب رحمه الله أيضا في كتاب جامع حتى وطبعاً لا تهتج هذا الكتاب مهم جداً تحتاج لك في الشرح الهتف... الأربعين المواريون يصد عليه عشر الحديث كمان وهو كتاب عظيم جداً ونراجل طبعاً له كزوجة. يقول وحكو الله عن مسائل التنشجم قال وهذه المسائل يعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق متائل عظيمة جداً فجلنا قلت وإيه يعني فهذه الناس تتليه او بقى التهمة النهاردة مجرد مجرد ان اقول لك ايه اقول لك التتكفير خلاصي بادن والتكفير اني مستخدم لحد يسايد ويسايد ويسايد ويقول لك ليه بقى يعني مصلي. ممكن لدرجة ان احنا ان بعض الكتب يصع مكتوب عليها شخص في التتكفير علم هيتبتوك تزعن يعني اسم الكافة من الاسماء الشرعية اللي يجب بعض الناس يعني ويفوصلت بيها يقول لك في الحقيقة في ناس يعني عمداء قلوب كده وبعض فيه امتفات الخوارج بأسان الخوارج بالتال اقول صحيح <تصفيق> ما معادة حق الناس موجود بس ده كفيل انك تقول فتة في الكفير تقول لها الحكم صبعي ولا اقول اخطاء في التكفير اقول الغلوب في الكفير يبقى اصل ثابت كده لا هو انا ممكن لما دا اقوله على اخطاء الصلاة اقول فتة في التفيل. لكن كتاب تلعق الصفر بتطع بالاسم ده ونحضر ايه نقبلها ونمرضها فليقول وهذه المتائل اعني مسائل الإسلام والإيمان والصفر والمثار نتائل عظيمة جدا فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والسقاوة والسقاوة والسقاوة والجنة والنار فالاختلاف فيه مزمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة بتحصل ايه ان اول ما بدأ يحصل جهل بهذه الاسماء بدا يحصل ولذلك تفاجئت جاي فلها فوالد بدأ, بدأ يتكلم عن الايمان بشكل ثاني هقول لك ان الله بعد كده ايه معنى المثال بيرفع المرتاده بدات تتكلم عن الايمان بشكل ثاني ان طلع قال لكل اليوسف ذراغل فقاموا يوصفون وي... وي ويثبتون ويصطبطون ويسون حتى ردوا هذا الجيش مع تديد الاسف نحن فعلنا زمن طويل وهذه الأسماء أسماء عندنا مخلوطة فالخرج المزهب التلفيقي اللي حكيتك عليه بأول في أول في سنة الأوروة في الوسطة خرج البعض عشان يقول يوصق بين الأسماء, الأسماء الغربية المحتفلة وبين الأسماء الأخرى فحكت علينا سبيل الإقلام هقول لك بقى الحواجه كما طبعا تتوب بقى قال إيه إمام بن القيم بإمامه الله فإن الإنسان لو معرفت الأجناء دي ومسمياتها في فالصحصول على قدر عدم معرفتها على قدر الضقوط في هذا الطريق بالجهاز يقول ابن القير رحمه الله في كتابه الفوائد طبعا في المجلس الفوائد اللي كان في المجل الهجاية كان كان قبل الثورة ومتابد تحقيبا برضو بعد الثورة لكن يعني قطع الشاهد ايه هو بها بقول ايه بقول رحمه الله قاعدة جليلة اسمع كلام ابن القاعدة الجليلة ايه بقول رحمه الله تلوه قال قاعدة جليلة قال الله تعالى وفي ذلك نفصل الآيات وانتستبين سبيل المجرمين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله إلا تولى والله تعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة اتنعوا يصبح الكلام ده زي ثلاثة للزهر عظيم وقصت بقى هو بيتكلم عن التفصيل وانت مش كنت تتهمل لما يتفصل فيه مفصل حبيبت تعالى كلمة كلمة يقول والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المجنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وما فيه هؤلاء مفصل وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء فأعمال هؤلاء وأولياءها وشروا أولياء هؤلاء وخزانه بها هؤلاء وتوفيق بها هؤلاء والأسباب التي وصف بها هؤلاء والأسباب التي خالط بها هؤلاء فجعلت بقاءهم الضي في السفي وكشفهما وأوضحهما وغيّنهما غاية الديانه ما تشهد البصائر كمشاهدة الأبطال للبحث شهدها البصائر كمشاهدة الأبطال للبيان والظلام. فالعالمون بالله وبكتابه ودينه عرف سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المسلمين معرفة تفصيلية. فاستبان لهم السبيلان. كما يستبين الثالث. الثالث الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصله إلى الهلكة فهؤلاء أعلموا الخلق وأنفعهم من الناس وأنفعهم لهم وهم الاجلاء الهدى وبذلك برض الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامه فإنهم نتأوا في سبيل الضلال والكبر والشت والسبيل الموصلة إلى هلاك وعرسوه فالصلا ثم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلامات الرجل اللي أعجي ذلك كان اللي يحترم يرسل بقى إزواج لتالي صور جسيلي اطلب حاجة عزيزة هذا الله لا مزل علينا ولا حاج انا بخوف تكلي بقى لك إنت معايا حسنع البابي يجا هو بشاف نفسه في البلدك هنا ولا تكلي تكلي بقى تكلي بقى إيه حاليهم فقال قال على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا الناس للناس بجاديه فقال لأنه نسعوا, نسعوا في الكفر الكفر مخصصرة جدا جدا جدا جدا جدا فقال إيه فقال قال نسعوا في السبيل الضالي والكفر والسكت والسبيل الموصلة في جاديك وعرفوها مفصلة ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من الذل الظلمات الى سبيل الهدى والنور وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمه الشديده إلى النور السهام ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد ومن الظلم إلى العدل ومن الحيره والعمى إلى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما كادوا فيه وخفروا فيه ومقدار ما كان فيه فإن الضد يظهر منه الضد لما ربنا الله تعالى اعلمهم اخرجهم من الظلمات امتفوا النور قال لي يا احنا كنا بغلنا سبيدة فانو عارفين اللي هم فيه فانو عارفين سبيب الضلالة في الضرب اللي لا تخفين عنهم فكان قالوا ده احنا طول معضينه قوي عاوزه ما قدام عارفين يا اخواننا ليه النهارده بنفرط في احكام الدين وانه ممكن يطلع واحد ينبح نبحث خلاف على اصول الدين يقول لك الجواز المدني وما فيش حاجه اسمها في ده تشيل الامم كلون الكلام ده علانيه كان كده واحد بيحترموا وبيستاهلوا من الجواز كده عارف ليه عارف ليه بيحترمه عارف ليه بيحترمه اصله ما عرفش كبير ربنا مفصلها ولذلك لما الكلمة عطية ممكن تيجي ولذلك سقط في بنيات الطريق ويحفن عليه الجين حان الجين بقى بلحظة المتقضية بقى اللي ستقول ان احنا يا بلد خلينا دوات عايزين ننجز الامر عايزلة عايزلة عايزين عايزين جديد ولا حافظ. وانا لما اشوف كده فاز طارز النهايه لما يحصل تدخل مع الشوع هو الصابط حد ال... اللي يرسل هم اللي بيدفعوا حاجاتنا كده ابو وارض النادي بقى فاروا ايه لانه مش عارف دليل المؤمنين في ومش عارف دليل في الكفارين مفصله ما بيقولك لا مفيش مانع وخلاص وخليهم يدخلوا واحنا لا لاينعض الاول طنامه مفيا ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك بقى من لما ان سياحة في افضل من اجل ان خصوصا هناك افضل دي حلال؟ طب يكون هناك من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من من اجل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان هو مش تبع غلبان اللي مش عارف يقول لك ده تنقص مين طب ما كوزها شهر ولا ساعه خلاص هتبقى تعمل ايه عن طوق الخمس اموال فايلا من البترول والاراضي الدوله كلها بيطلعولك طبق على دعوه فسبد هاخد فلوس وهاخد ضعف وحظن اني ده كما ضلوا حينما دخلوا إلى سبيل الشركه طب يقول لي ايه ابن الخير رحمه الله فإن الضد يظهر من الضد، وإنما تتبين الاسماء لأضبادها فازدادوا رغبة ومحببة فيما انتقلوا إليه ونفهة وبغضا لمن انتقلوا عنه انتقلوا عليه من الإسلام وانتقلوا عنه من الكفر وكانوا أحب الناس في التوحيد والايمان والإسلام وأبغض الناس في ضده عالمين بالتبين على التفصيل وأما من جاء بعض الصحابه فمنهم من نشا في الاسلام غير ما غير عالم تفاصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المهمين سبيل المجرمين فان اللبس انما يقع ف العلم بالسبيلين او احدهما كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنفض عرى الاسلام عروه عروه اذا نسا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه وهذا سؤال علم عمر رضي الله عنه فمن لم يعرف سبيل المسلمين ولم تستدل له اوشك ان يظن بحظ سبيلهم انها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل الممين ودعا إليها وشفر من خالفها واستحل ما حرمه الله ورسوله كما وقع لاكثر اهل البدع من الجهنية والقدرية والخوارج والرواقب وأشباههم ممن ابتدع ببعث ودعا إليها وكفر من خالفها ثم قال رحمه الله الناس في هذا الموضع اربع فرق فرقه عمت عن السبيلين من أشباه الأمعان تبع بقى لا سبيل الكفار ولا عارف سبيل الهؤمنين لا عن السبيل ما تتبق لا لك فقال إيه حشباه الأنعام عام الزالب هالب و هؤلاء بسبيل المجنين أحضر و لها عارف ليه بسبيل سبيل بقى إني كثير من الهدف حقيقة بسبيل المجنين بقى فهي روح ماشي وراه هو متعارف و ده بقى اللي بيسميه العلماء الإعراض عن لا يتعلم ولا و لا يدركه ده كان هذا الهدف بيتسميه دي خط طرفت عنايتها الى معرفة سبيل المؤمنين دون ضرصها اللي هو مع الاسف مش يبتدى الدعوة والية في الجانب ده يتعلم معلقة ما يجب عليك تبتاو ما يازم عليك تبتاو ما يازم عليك تبتاو الفرق الكفار بيقولوا ايه في الكتاب ايه الخضية بدأ بتق... ما حصلش ما اخيرش ده سباعات قلت من يتعلم في البيض الثاني او عرض مجمل ففرقة عرفت سبيل السر والبدعه والكفر مفصله وسبيل المؤمنين مجمله ثم قال وفرقه هي الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على تفصيل على التفصيل علما وعملا وهؤلاء اعلم الخلق عرفت الفرق ايه بقى عشان ما تقوليش بقى انا إذا بتكلمي لي لا بد أن تعرف الأسماء التي سمها الله عز وجل والأحكام التي تتعلق بهذه الأسماء حتى تدرس تبيين المؤمن تفصيلا لأنك لن تصل الوصولا كاملا إلا إذا درسته دراسة تفصيلية وعلى قدر الجمال على قدر العجب في في هذا الحديث ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستجلال على ذلك بالاشتقاق وتواهد استعمال العربي ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه كاف شاف, شاف بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجع في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ومن قال في القرآن برأيه فيتبوأ مقعده من النار فكل من تأمل ما تقوله خوارج ومزيئة معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء اللي وردت في القرآن يا إخوة بالجميع اللي بتدورها للإساقية هي المتعلقة باللغه العربيه وده كلام يعني آه آه لعلينا تتكرر في ليه ان شاء الله عز وجل في موضع آخر لكن شوف مثلا الصحابة الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جميع ذح ليه حليب صلى الله عليه وسلم إيه ذح يعني نفسه عاجب فنظر الصحابي فلألصت الدنيا من وراء يذكرت جابة في النام وراء فقال يا رسول الله الشمس احتفظ اقرب منذ من نفسك ان لأدوه من يتلاف فقال رسول الله الشمس فقال انجل تفلت حلينا فقال رسول الله الشمس قال انجل تفلت حلينا اذا اقبل الليل منها فنهار منها هنا وغربت الشمس افطر الضائم اما شرع للمسل مش الغروب اللي انت عارفه الوقت الشرع حتى كنا برضو بعضو لما صال الفهج فصلينا أقول لهو اللي انه بصف أخي ولا إيه لما صلى على الاساس صلى الله في أول وقت هل هو أزل إيه لأنه بخلص عارفين برضو ان هو إيه الوقت الفهج أشار إيه. فلذلك أريد فرع قاضية إذا ذهب الاس في الشرع بل هو القاضي على غيره للمهام إذن أيها الإخوة لكي تعرف سبيل المؤمنين لابد ان تعرف هذه الاسماء على التفصيل التي تدلك على سبيل المؤمنين وتفصل سبيل الكافرين أيضا عشان تقدر تعرف هذه المسائل. بيقول لك تابو لما تعرف فلان مكتوب وفلان كاتب. اقول إسأل المطالب فيها حتى يجيبني بجيبني بجيبني بجيبني بجيبني انت مش كما أن الحيطة تتفره بذل سمع القصر البراع وبذلك أن سلسل المسلمين في الأسلم وحصلها لبهر الثاني في الجرحة الثالثة فعندما أجيب رأيه إن شاء الله عز وجل في الألقاء في بجانب المعرفة بذل عز الله عنه أن في فإذا هني انتهى وعقل مكراه فهذا بزهره واقول قولي هذا واستغفرهم العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته